طيبه ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أسري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين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 லித க விமல்வா கிமல் ஔஜம் ஜி நிலுக்கௌமி சஃப்ன வலக்கி ஹமல் ஔஜம் من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين